قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل أدرك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون قَا الذيينَ كَفَرُوا إذَا كُ تُرَابَو وَأَبَ أُنَ آ لَُخْرَجون لَ قَدَوا عدَنا هذاَا نَحْنُ وَأَبَ أُنَا مِ قَبللُ إهَا إللاا أَسَاء طيرُ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 وما من غائبة في السماء والأرض إلا فِي كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر هم فِيهِ هموا